القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراد نسام راسل اهل العزاء فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراد نسام راسل القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الاراد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 صلى الله عليه وسلم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم جنديا من الصادقين وقال له يؤذيني خالد الهدلي يؤذيني خالد الهدلي ويتطاول عليه فقال الجندي روحي لروحك فداء معني بما تشاء روحي لروحك فداء معني بما تشاء فقال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى مكة واتني براس خالد الهدلي اذهب إلى مكة واتني براس خالد الهدلي ما تردد الصادق ولا تلك ما قال اعذرني ما قال المهمة صعبة ما قال ارسل معي فلانا او فلان لكن قال مستفسرا يا رسول الله ما رأيت الرجل قبل ولا اعرفه فقال صلى الله عليه وسلم علامة الرجل انك اذا رأيته تهابه كانت العرب تقول خالد الهدري ضجل بالف رجل من شدته وبأسه لكن اهل الايمان لا يهابون الا الجباب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 فقربه منه وبعدها بأيام يسير هو وخالد الهدى خلف الخيام فاخترط عبد الله بن أنيس سيفا واجتز رقبت الرجل هكذا أصحاب محمد هكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرجع عبد الله بن أنيس قافلا إلى المدينة بعد أن أتم المهمة يحمل رأس الكلب بين يديه فلما وصل كان الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الجندية قد أتم المهمة على أكمل وجه فماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبلح الوجه ماء رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قر أبلح الوجه خذ عصاتي توكأ عليها أعرفك بها يوم القيامة وقليلهم المتوكؤون خذ عصاتي توكأ عليها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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن يبايعون الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله, يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما يبكث علىك ومن أوفى بما عاخد عليه الله فسيؤتيه لأجراً قضي صدقوا في حبهم لله ولرسوله وصدقوا معهم الاعاج قول الصوار كي المظالم حتى الاراد نسامو رسول اهل العزاء فالقول قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراد نسامو رسول اهل العزاء نحن الذين بنينا حصوننا من جماج سقنا حليلات كسرى في السوط سوق الغنائم رسولنا من صنعنا بناة تمجد أكارم رسولنا شمس حق اضاء وجه العوالم اضاء وجه العوالم اضل قول الصوار كي تسترد المظالم حتى الاراضي نسامو رسول اهل العزاء ان قول قول الصوار كي تسترد المظالم